بوك 2 سبتين دسمت أسطوني إيباشيباس واردي فينس <تصفيق> الصفات واحد الصفات واحد Veca sieviete Imraatun kabiratus sin. Imra a sin. Rasna sieviete Imra atun semina. Imra a semina. sieviete Imra atun fudulija. Imra ياونا ماشينا سياره جديده سياره جديده ااطرا ماشينا سياره, سريعة سيارة سريعة زالا كليتا ثوب ازرق ثوب ازرق ثوب احمر ثوب احمر ثوب أخضر ثوب أخضر مالنا سوما شنطة يد سوداء شنطة يد سوداء برونا سوما شنطة يد بنية شنطة يد بنية سوما شنطة يد بيضاء, شنطة يد بيضاء ناس لطفاء ناس لطفاء بيقلايغي ल्याउडिस ناس مهذبون ناس مهذبون انترسانتي ल्याउडिस ناس مهمون ناس مهمون اطفال محبوبون اطفال محبوبون نيكوني وقحون اطفال وقحون راتني مؤدبون, أطفال مؤدبون